الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن وله وبعده أيها الأحباب والكرام نأسف لهذا يعني التأخير بسبب عطل كده فني في في التسجيل فان شاء الله يعني نلتقي وإن شاء الله مش هنطول عليكم يعني نحن اليوم إن شاء الله هنكتفي بإن نحن نتناول فقه فقط وإن شاء الله اللقاء القادم إن كانت في العمر بقية يعني نحاول إن إحنا ناخد فقه وتوحيد وتتعوض يعني ان شاء الله زي ما يعني النهاردة ان شاء الله عز وجل سوف نتحدث عن صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم والواقع احنا بنحتاج لصفة صلاة النبي عليه الصلاة لان كتير من الناس بتصلي بالاستحسان بمعنى ان هي بيصلي فيستحسن في شيء ممكن يعمله في الصلاة او ان احنا الكثير مننا يصلي بالتقليد يعني يقلد في الصلاة يشوف غيره بيعمل ايه هو بيعمل يعني حتى لو هو رأى من يفعل شيئا يعني خطأ فهو يقلده فاما الصلاة تكون بالتقليد مما يكون فيها الكثير من الخطأ وإما أن تكون بشيء فيها شيء من الاستحسان وهذا أيضا خطأ القاعدة التي ننطلق منها في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم هي حديثه صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه صلوا كما رأيتموني وصلي نحن لم نرى النبي صلى الله عليه وسلم يعني كيف يصليها ولكن معنى الحديث كما قال أهل العلم صلوا كما علمتموني وصلي احنا علمنا انا ما مشوفناش فالصحابة نقلوا لنا رضي الله تعالى عنهم صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فاذا فمفهوم الحديث بالنسبة لنا صلوا كما علمتموني وصلي طيب ايها الاحباب الكرام النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا قام الى الصلاة اول شيء بيعمله كان يستقبل القبلة الكعبة وهو قائم وكان يقترب من السطرة السطرة دي انه هو يحط حاجة يعني مثلا طولها مثلا 40 متر 50 متر 40, 40 سنتي 50 سنتي قدامه سطرة حتة خشبة شنطة اي حاجة مهمة تكون كرسي يعني ما هوش عالي قوي واطي اي حاجة يعني اي حاجة حتى لو كانت عالية مش مشكلة المهمة هي ما تقلش عن ايه 30-40 سنطف في هذه الحدود يعني السطرة ويكون قريب منها يقترب منها هذه السطرة يعني تجعل مار من بين يدي المصلي لا يقطع ما بينه وبين الله عز وجل فكان النبي عليه السلام من صفة صلاته انه هو بيستقبل القبلة وهو قائم صلى هو قائم ما لم يكن الإنسان عنده عذر إحنا كلينا في الأمر ده عنده عذر ممكن صلى هو قاعد ويأخذ الأجر كامل إن شاء الله إنما لو ما عندهوش عذر ووصله هو قاعد الصلاة بتاعته ما تنفعش غير صحيحة لأنها فقدت ركن من أركان الصلاة وهو الوقوف للقادر عليه إنما هو احنا بنشوف نشوف صفة النبي عليه الصلاة والسلام صفة صلاة النبي عليه السلام النبي كان بصالة كان بيبقى واقف واقف بيستقبل القبلة بيقرب من السطرة وكان صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فبينوي النبي عليه الصلاة والسلام بقلبه ولم يثبت اطلاقا أن النبي صلى الله عليه وسلم تلفظ بالنية و يعني المذاهب التي تقول بالنية هذه مخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم تلفظ بالنية وكذلك لم يثبت عن أحد من الصحابة الكرام ولم يثبت عن أحد من القرون الخرية الثلاثة الأولى أنه تلفظ بالنية اما الذين يقولون بالتلفظ بالنية يقولون ان الكلام لا في الفؤاد وانما جعل اللسان عن الفؤاد دليل فهذا يعني كلام خاطئ ومخالف لهديه صلى الله عليه وسلم ثم كان صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بقوله الله اكبر ومع التكبير كان يرفع يديه يعني حزو شحمتي اذنيه او حز كتفيه صلى الله عليه وسلم ثم يضع يده اليمنى على اليسرى فوق صدره ثم كان يرمي صلى الله عليه وسلم ببصره نحو الارض يبص للارض يعني الحته اللي هو هي هيسجد فيها نظره لا يتجاوزها يعني ما بعدش عنها ثم يستفتح القراءة صلى الله عليه وآله وسلم بودعية كثيرة متنوعة النبي عليه السلام ساب لنا كنز عظيم من الهدي في أمر الصلاة فكان يحمد الله عز وجل في هذه الأدعية ويمجد الله عز وجل ويثني عليه ثم كان يستعيذ بالله تعالى من الشيطان الرجيم يعني مثلا هتجد حاجات كثيرة وهنقف عليها ان شاء الله بعد ذلك بالتفصيل نحن اليوم نتحدث عن صفة النبي صلى الله عليه وسلم بالجملة إنما بعد ذلك سوف نتحدث بالأحاديث وبالأدعية وهنقف على حاجة حاجة إن شاء الله عز وجل فان شاء الله سوف نتعلم كيف كان يصلي النبي صلى الله عليه وسلم فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول الأدعية اللي هي مثلا سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك كان النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يقول وجهت وجهي الذي فطر السماوات والارض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وأنا من المسلمين او انا اول م... هو طبعا النبي صلى يقول انا اول المسلمين احنا نقول وانا من المسلمين وكان صلى الله عليه وسلم يقول اللهم بعد بيني وبين خطاياك ما بعدت بين المشرق والمغرب ونقني من خطاياك كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس كذا كان يستفتح النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة ثم كان يستعيذ بالله يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أو أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ثم كان يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ولا يجهر بها اللي هي أول آية في سورة الفاتحة الفاتح. هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم كان يخفي البصمالة كان ينطقها بعض الناس يقول لك انتوا ما تقولوش صلى الله لا احنا بنقولها بس في سرنا احنا لا نجهر بها كما كما هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم النبي عليه الصلاه والسلام ما كان يجهر بالفاتح بال ما كان يجهر بالبسمله فنحن لا نجهر بالبسمله من باب يعني الصلاه كما كان يصلي النبي صلى الله عليه وسلم ثم النبي صلى الله عليه وسلم بعدما يقرأ البسمة لا يقرأ الفاتحة البسمة لا آية من سورة الفاتح هما سبع من سبع المثاني يعني سبع آيات ف النبي عليه السلام كان يقرأ الفاتحة وكان حين ما يقرأ الفاتحة صلى الله عليه وسلم يقطع السورة آية آية يعني يقرأها هكذا مثلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم وهكذا فكان النبع وسلم يقطع يقطع للسورة آية آية صلى الله عليه وسلم فإذا انتهى من قراءة الفاتحة قال آمين آمين الناس بقى اللي بتقول إيه آمين نقول له غلط لا النبي مكانش يقول كده كده آمين يعني مستقبلين إنما آمين يعني اللهم استجب آه؟ اللهم استجب معناها كده اللهم استجب يعني لأن الفتحة كلها دعاء فبعد الدعاء بيأمن القارئ يقول آمين يعني اللهم استجب نقول إيه آمين أو ممكن آمين الوجهين دول صحيحين وكان يجهر صلى الله عليه وسلم بالفاتحة احنا قلنا كان بإيه لا يجهر بالبسملة إنما كان بقية الآت يجهر بها صلى الله عليه وسلم وكان يمد بها صوته يعني يجي على نهاية أفلة الآية ويقول إيه مثلا اهدين الصراط المستقيم ولذلك ما عرفش يعني انا دي وجهه نظر انا يعني وجهه نظري انا الاخوه اللي بيصلوا بالقصر يعني بيقصر ال ال يعني اخر الايه بيخليها مد حركتين فقط هو صح بس بس هو مخالف لهدي النبي عليه الصلاة والسلام مخالف لهدي النبي النبي كان كان يمد الايات مده صلى الله عليه وسلم انقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين هكذا كان يقرأ النبي عليه السلام ومد الآية مدة ثم يقرأ بعد الفاتحة صورة ممكن من الصور الطوال وممكن يقرأ من ال من من قصص الصور اللي هي مثلا جزء عام من الصور القصير ثم يقرأ بعد الفاتحة صورة غير الفاتحة وكان أحياناً يطيل هذه القراءة كما قلت أنفًا يعني كما كانك يقرأ النبي عليه الصلاة والسلام أحياناً سورة البقرة بحلها في الركعة وكان حين يقصر جدا النبي عليه الصلاة والسلام فيقرأ مثلا سورة كسورة العصر كسورة, العصر كسورة العصر الكوفثر صلى الله عليه وسلم على كل حال القرآن كله كلام الله عز وجل نتعبد به تقربا لله سبحانه نتعبد به لله تقربا إليه وكان صلى الله عليه وسلم يجهر بالقراءة في صلاة الصبح يبقى في الصبح هو بيصلي الفجر كان يجهر بالقراءة الفتحة اللي فجر وقحتين فكان يجهر في كل ركعة منهم يقرأ الفاتحة جهرا ويقرأ السورة جاهرا وأيضاً في الركعة الثانية الفاتحة جهرا والسورة جهرا وفي الركعتين أيضاً الأولىين من المغرب في صلاة المغرب ركعتين الأولين كان النبي عليه الصلاة والسلام بيقرأهم جهر يقرأ الفاتحة والسورة والفاتحة والسورة في الركعتين والعشاء أيضاً كان الركعتين الأولين من صلاة العشاء العشاء أربع ركعات فأول ركعتين كان معصوم يقرأ الفاتحة جهراً بها ويقرأ السورة ويجرب بها في كلتا الركعتين وكان يسر بقى النبي عليه الصلاة والسلام بقراءة الفاتحة والصورة بعدها في صلاة الظهر لاني صلاة الظهر وكذلك صلاة العصر والاثنين دول صلا يعني سريتين هذه الصلاة سريتين وكان ايضا يسر في الركعة الثالثة في المغرب وفي الركعتين الاخرين من العشاء صلى الله عليه وسلم فعشان نبقوا نحب ونبوح نعرفه الفجر الركعتين بيجهر فيهم النبي عليه الصلاة في الظهر بنصر في الاربع ركعات، وفي العصر بنصر في الاربع ركعات، وفي المغرب بنجهر في الركعتين الأولين والركعة الثالثة بنسر فيها، وفي العشاء بنجهر في الركعتين الأولين والركعتين الأخريين بنسر فيهم، يعني نقرأهم في السر، وكان طبعاً في في المغرب بنقرأ ركعة الأخيرة الثالثة بالفتحة بس ونسر فيها، وفي الركعتين الأخريين من العشاء آخر ركعتين بالفتحة فقط ونسر في فيهما. وكان يجهر بهما ايضا في صلاة الجمعة صلاة الجمعة عروفة جهريه فكان نبي عليه السلام يصلي ركعتين الجمعة ويجهر بهما يجهر بالفاتحة ويجهر بالسونة وفي العيدين صلاة العيدين العيد الاضحى وعيد الفطر كل عيد منهما الصلاة بتاعته جهريه وركعتين فبيسر بالقراءة في في الركعة الأولى الفاتحة والصورة وفي الركعة الثانية الفاتحة والصورة وفي صلاة الاستسقاء أيضا حينما يعني تضيء السماء بالمطر فحينما طلب السقية يعني الاستسقاء طلب السقية من الله عز عزوجل ان ربنا يمن علينا وينزل المطر حتى تسقى الأرض يعني وتخضر فكان نبي السم يصلي ركعتين الاستسقاء وكان يجهر في الفاتحة والصورة وكذلك الكسوف والخسوف برضو ركعتين بس هم ليهم شكل معين هنبقوا نقولهم في موناتهم إن من شاء الله مكانهم لما نجيلهم هنقولهم بالتفصيل بس كان بيجهر النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة الكسوف والخسوف يجهر بالفاتحة ويجهر بالسورة اللي بيقراءها النبي عليه الصلاة وكان صلى الله عليه وسلم من صفه صلاته أنه كان يجعل أنه كان يجعل الـ الـ الـ الركعتين الأخرين أقصر من الأولين يعني دايما الركعتين اللي هم مثلا لو لو كان النبي عليه السلام بيصلي الظهر، يبقوا الركعتين الأولينين طوال ونقرأ التشهيد الوسطى وبعدين الركعتين الأخرينين يبقوا قصار قصيرين برضو نفس الوضع في صلاة العصر وكذلك في صلاة العشاء يعني كده فكان النبي عليه السلام يجعل الركعتين الأخيرتين أقصر من الأوليين قدر النصف يعني نص الأولين قدر خمسة عشر آية كمثال يعني آآ آآ النبي عليه السلام يصلي ركعتين الأخرين أقصر من الأولين أحيانا كان النبي عليه السلام ركعتين الأخرين سواء في الظهر أو العصر فكان النبي عليه الصلاه والسلام أحيانا يصلي فيهم برضه بالايه بالايات احيانا كان يصلي فيهم بالايات يعني هيقول لي هتبقى يبقوا كده عم الشيخ الاربع ركعات فيهم فتحه وصوره اي نعم كان احيانا النبي عليه الصلاه والسلام بيقرا بالفتح في اربع ركعات ولكن لم يكن هذا ديدا له صلى الله عليه وسلم يعني ما كانش بيواظب على كده النبي عليه الصلاه والسلام وكل ما بيعمل كده كانت بتبقى الركعتين الاخرين نص الركعتين الاوليين يعني بيبقوا صيرين عنهم وربما اختصر فيهما على الفاتحة يعني احيانا وده ديدانه اكثر فعله يعني اكثر او غالب شعل النبي صلى الله عليه وسلم ان كان ركعتين الاخرين من ال ال ال في صلاة الظهر والعصر كان يقرأ بالفاتحة فقط يعني اكثر فعله صلى الله عليه وسلم ثم كان صلى الله عليه وسلم اذا فرغ من القراءة خلص قراءة يعني سكت سكت ثم رفع يديه وكبر وركع يعني بعد النبي عليه السلام ما كان يقرأ السورة، الآية والسورة يروح سكت سنة كده يسكت بره كده يعني ثواني كده مثلا يعني مثلا حوالي عن عشر ثواني يقفهم النبي عليه الصلاة والسلام فاصل كده وبعدين يروح مكبر وراكع صلى الله عليه وآله وسلم اسمها سكتة دي سكتة خفيفة كده وكان يضع كفيه النبي عليه الصلاة والسلام على ركبتيه يؤبد بصوب بكفي ايده كده على ركبته وهو راكع ويفرج بين الاصابع يفتح اصابع اصابعه كده اصابع ايديه بقوا مفتحين كده وماسك ركبته كده كبشة كده كبش الركبة كده ويمكن يديه من ركبتيه زي ما بنقول ركبته كده كأنه قابض عليهما صلى الله عليه وسلم الكلام اللي بنقوله ده موجود بحذفيره نقله الشيخ عبد بدوي الخلفي الدكتور عبد حفظه الله نقله نقل, نقل كده من ال من من كتاب صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام بس بقى بلخص يعني يعني عشان إيه مخافة التطويل وكان صلى الله عليه وسلم يجافي بين جنبيه يعني يعني درعاته ملزقهاش وهو راكع في إيه في في جنبه يعني بعيد عن جنابه كده رجل يديه كده كعانه بعيد عن جنابه صلى الله عليه وسلم وكان بيبسط ظهره ظهره مبسوط يعني مفرود وفي سوى واحد ما هوش مائل كده لتحت لا في سوى واحد يعني قولوا ايه حتى الصحابة حتى لو صب عليه الماء لاستقر لو حطينا شوية مية على ظهر النبي عليه الصلاة والسلام وهو راكع المية توقف دليل على ان ظهره مستوي له مية للقدام ولا ميل لورا ولا ميل للجنب لو حطيت كب مية يبقى واقف كده الكبات يبقى واقفة كده على ظهر النبي عليه الصلاة والسلام دليل على ايه على استواء ظهره صلى الله عليه وسلم وهو راكع عليه الصلاة والسلام وكان يطمئن في ركوعه ما ينقرش بقى الصالة بقى بعض الناس بقى تعمل ازاي وهي بتسبح الله سمع الله الملحب ما ينفعش, ما ينفعش لا سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي سبوح قدوس رب الملائكه والروح آه سبحان زلعزة والجبروت قول كل اللي وارد على النبي عليه السلام تنوع مرة كده ومرة كده ومرة كده ومرة كده وما تتعجلش في الركوع ما تنقرش الصلاة علشان ربنا عز وجل يقبلها منك لاني أخطر سرقة هي سرقة اللي, اللي يسرق في صلاته دي خطورة عظيمة جدا وهو راكع النبي عليه والسلام كان بيقول سبحان ربي العظيم ثلاث مرات وكان يقول هذا الركن يعني في هذا الركن أنواع من الأذكار والأدعية كان يقول أدعية كتير مرة يقول بدي ونور بدي وكان بينوع وكان ينهى عن قراءة القرآن في الركوع أو السجود يبقى جماعة القرآن ما يقرأش لا في الركوع ولا في السجود حتى لو كانت الآيات آيات دعاء حتى لو كانت الآيات مثلا هتقول ربنا غفل لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ما ينفعش دي تقولها في آخر التشهد ااا آآ الدعية في آخر التشهد إنما ما تتألشى وانت ساجد ولا وانت راكع القرآن ما تقرأش حتى لو كان دعية بس يجوز ان انت تتأول الدعاء يعني مثلا رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين وما قوموا الحساب هذا قرآن ما ينفعش نقوله احنا ركعين كذلك ما ينفعش نقوله احنا سجدين انما ممكن تقولي تقول يا رب اغفر لأبي واغفر لأمي وارحمهما كما رباني صغيرة واغفر المسلمين اجمعين انت تأولت الآية. تأولت الآية يعني مثلا ربنا عليك توكلنا وإليك أنابنا وإليك المصير دي قرآن ما ينفعش تقوله في ال والفسيجود انما ينفع تتاولوا يعني تتاولوا بس الكلام ده وانت ساجد وانت ساجد تقول ايه يا رب احنا قلنا ايه الآية بتقول ايه ربنا عليك توكلنا رب عليك توكلت واليك انبت واليك عليك توكلت اليك انبت كده يعني ربنا عليك توكلنا واليك انبنا واليك المصير رب عليك توكلت انابت وإليك المصير يبقى أنت بتتأول الآية بتعملها من آية دعاء في القرآن بس بتغير شكلها بتبقى كأنها دعاء من اللي بتقال الدعاء العادي جدا اللي احنا بنقوله يبقى أنت كده خركت من كون أن دي آية من من القرآن طيب. ثم كان صلى الله عليه وسلم يرفع صلبه بعد الـ بعد الـ الركوع لما يرفع صلبه بعد الركوع كان بقول إيه سمع الله لمن حمده شو بص بقول إيه سمع سمع الله لمن حمده سمع الله لمن حمده تبقى باينة كده حتى لو قفت تصلي بحد تبقى الفاظك باينة سمع الله لمن حمده وانت مع نفسك تقول سمع الله لمن حمده هتسمع بها نفسك طيب وكان يرفع يديه عند هذا الاعتدال وهو بيترفع من الركوع بيرفع إيديه في محازات إيه؟ يا إما في محازات كتفه يا إما في محازات شحمتي أذنه صلى الله عليه وسلم ويقول وهو قائم بعد ما يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد عندك بقى ربنا لك الحمد بدون واو وعندك ربنا ولك الحمد بالواو تمام وفي أدعية أخرى هنقولها في مناطها في مكانها إن شاء الله طيب وكان طار يزيد عن ذلك يعني احيانا كان يزيد عن ذلك ثم يكبر ويهوي ساجدا بعد يقف بقى ربنا ولك الحمد يقف شوية كده وبعدين يروح جاي ايه مكبر ونازل النبي عليه الصلاة والسلام يهوي للسجود ينزل ساجد النبي عليه الصلاة ويضع يديه على الارض صلى الله عليه وسلم قبل ركبتيه وده الراجح يا في المسألة مسألة خلافية انما الراجح فيها انك تنزل بيديك قبل ركبتيك ودي ممكن تسمع فيها شيخنا أبو أسحاق الحويني شفاه الله وعفاه تقدر تسمع منه الأمر دو الشيخ الألباني يقول بالنزول على اليدين قبل ركبتين حتى لأنه تشبه بالبعير كما كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم وعلى كل حال الإمام ابن تيمية وده هنقوله برضه في مكانه له في المسألة يقول سواء كان النزول على الركبتين أو على اليدين فالصلاة عندي صحيحة إنما إحنا ليه ربما واحد يقول مثلا أو أخت تقول طب إحنا ليه الخلاف ده ما أدام الصلاة صحيحة ما ننزل بأدين أو برجل لا إحنا لما بنبحث في المسألة وبنحققها علشان نفعل الأولى الذي كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم الفعل الأولى الفعل الصحيح الأو غالب فعل النبي عليه الصلاة والسلام أول فعل كان يفعله النبي عليه الصلاة والسلام. نحن نفعله من باب صلوا كما رأيتموني وصلي صلى الله عليه وسلم فكما يقول الشيخ لأن إحنا طبعاً بندرس الكتاب بده الشيخ فلازم للأمانة إن إحنا نقول الكلام اللي قاله الشيخ ونكلنا تعليق أو تعقيب فأحنا بنقوله أو زيادة بنقوله وإن كان مفيش تعقيب على الإيه على الـ يعني على الفضل الشيخ الدكتور ولكن بنقول في تعليق بنعلقه تمام بنعلق عليه فكان صلى الله عليه وسلم يضع يديه على الأرض قبل ركبتيه وكان يعتمد على كفيه ويبسطهما يسند كده على كفينه والكفين في حزاء الأذنين والرأس بين الكفين وهو ساجد والسجود بيكون على الجبهة وعلى الأنف الاثنين مع بعض وحدة لوحدها ما ماينفعش للجبهة لوحدها ينفع ولا الأنف لوحدها ينفع إنما السجود بيكون على الأنف وعلى الجبهة والرأس كلها بتكون بين الكفين والكفين لا احنا فاتهين سأصابعنا ومفرجينهم خالص ولا ضمنهم خالص إنما عادي جدا بدون تكلف طيب يقول وكان يعتمد على كفيه ويبسطهما ويضم أصابعهما ويوجههما قبل قبل القبلة لا تضم صابعك قوي ولا تفتحهم قوي تمام طيب يقول وكان يجعلهما حزم من كبيه يعني إذا كفينه بيبقوا قصاد كتفه آه. وأحيانا حزو أذنيه وأحيانا يبقو كفينه في حزة الودني الأذنين ويمكن أنفه وجبهته من الأرض يحط كويس أنف كويس وجبهته كويس من ال من الأرض اللي نقول أشرف حاجة في الإنسان جبهته وأنفه إنما هو يضعهما على الأرض وهو ساجد تذللا لله عبودية لله عز وجل نحن ربي لا نضع جباهنا وجباهنا ولا أنوفنا إلا لك حالة السجود إلا لك حالة السجود طيب أيها الحباب الكرام وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في أمر وضع الأنف والجبهة والأنف على على الأرض ساعة السجود يعني تمكين الجبهة والأنف مع بعض كان يقول أمرت أن أسجد على سبعة أعظم صلى الله عليه وسلم واحد يقول لي إيه وكان نبي عليه السماء يقول كده الحديث ده كان يشير بيده على أنفه على أنف. لازم الأنف يقول لك ده حطت مناخيره في السماء دا إيه إيه شوف بقى إحنا, إحنا بقى مناخيرنا لو كنا حتى بنحطها في السماء إنما لله نضعها على الأرض تذلولا وتعبدا وإن كان طبعا لا يليق بمسلم أنه هو تعالى على الناس وضع مناخيره في السماء كده لا إنما كما قال الله عز وجل لنبيه وإن كان الكلام للنبي عليه الصلاة والسلام فهو يعني كلام للأمة وموجه في شخص النبي صلى الله عليه وسلم واخفض جناحك للمؤمنين صلى الله عليه وسلم فإن عليه السلام كان يقول أمرت أن أسجد على سبعة أعظم على الجبهة وكان يشير ب إلى أنفه يقول يقول على الجبهة وكان يشير إلى أنفه واليدين يبقوا كده كام ثلاثة ال ال الجبهة والأنف الجبهة والأنف واليدين يبقوا كده ثلاثة والركبتين كده خمسة وأطراف القدمين يبقوا كده سبعة يبقى كده سبعة أعظم إحنا أمرنا من قبل مولى عز وجل أن نسجد آآ عليها على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم يعني ربنا علم النبي عليه الصلاة والسلام أن يسجد على سبعة, على سبعة آآ آآ أعظم والنبي علمنا كده صلى الله عليه وسلم وكان يقول النبي عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمن لا يصيب أنفه من الأرض ما يصيب جبهته أو ما يصيب الجبين يعني اللي ما يحطش أنفه على الأرض يجعل أنفه تصيب تصيب الأرض تصيب الأرض كما يصيب الأرض جبينه لا صلاة له يبقى كأنه ما صلىش كأن الصلاة بتاعته غير صحيح لابد أن يجعل أنفه على الأرض كما أن جبهته على الأرض وكان يطمئن صلى الله عليه وسلم في سجوده زي ما قلنا كان بيطمئن في الركوع وكذلك يطمئن النبي صلى الله عليه وسلم في سجوده كان يطول في السجود زي ما كان بيطول في الركوع وكان يقول في سجوده سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الاعلى يبقى ايه يبقى في السجود في الركوع سبحان ربي العظيم وفي الرك وفي السجود في الركوع سبحان ربي العظيم وفي السجود سبحان ربي الأعلى لأن انت منخفض لله عز وجل فالله عز وجل انت تسبحه له لانه هو الأعلى سبحانه وتعالى كان يقول كده ثلاث مرات سبحان ربي الأعلى ثلاث مرات وكان يقول صلى الله عليه وسلم في السجود أنواع كثيرة بقى من الأدعية كما قلنا احنا في الدعاء في الركوع قلنا ايه سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي في السجود بقى هيزود ربنا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي يقول لا ثلاثه ولا خمسه وبعدين يقول سبوح قدوس رب الملائكة والروح يقول لا ثلاثه ولا خمسه سبحان ذي العزه والجبروت يقول لا ثلاثه ولا خمسه كده يعني فينوع في الصلاة من كل هذه الأدعية الجميلة التي تركها لنا النبي صلى الله عليه وسلم طارة يقول هذه وطارة يقول هذه وكان صلى الله عليه وسلم يأمر بالاجتهاد والإكثار بالدعاء في هذا الركن ركن السجود وكان النبي عليه يقول أكثر من الدعاء وأنتم سجود فإن أقرب ما يكون العبد من ربه وهو سجد صلى الله عليه وآله وسلم ثم كان صلى الله عليه وسلم يرفع رأسه مكبرا من على الأرض يرفع رأسه كده من حالة السجود ويجلس جلسة الاعتدال اللي هي الجلسة ما بين السجدتين مكبرا ثم يجلس مفترشا رجله اليسرى فيقعد عليها م்طمئنًا اللي هي الجلسة بسمها جلسة الافتراش يبقى الجلسة اللي هي بين السجدتين اسمها جلسة الافتراش كذلك السجدة اللي بين اللي هي بتعقب التشهد الأوسط اسمها جلسة الافتراش طيب فكان يفرش رجله اليسرى فيقعد عليها مطمئنًا وكان ينصب رجله اليمنى ويستقبل بأصابعها القبلة يبقى الرجل اليمنى بينصبها وبيبقى تاني صوابع رجليه بحيث ان صوابع رجليه وش رجله كله متاجه ناحية القبلة ورجليه اليسرى قاعد عليها فرشها وقاعد عليها عشان كده سموها جلسة الافتراش وعلى فكرة اللي بيصلي ركعتين بس كان ما يصلي ركعتين صدنا لما يقعد اخرى التشهد يجلس جلسة الافتراش ما لم يكن بقى هو صاحب عزر يقعد زي ما هو عايز بالطريقة اللي تريحها طيب وكان ينصب رجله اليمنى ويستقبل أصابيعها القبلة وكان يقول حين ذاك يعني هو قاعد الجلسة ما بين السجدتين كان يقول اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني وهدني وعافني وارزقني اللي معاه ألم ويحب يكتب يكتب لو انتوا بتتبعون من الكتاب لا يبقى كلام جميل إنما لو حفظنا الحاجات دي يبقى جميل جدا أننا نحفظ دعاء مثل هذا الدعاء اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني وهديني وعافيني وارزقني طب مش قادر تحفظ الدعاء ده وتقول ده طويل اه؟ يبقى هتعمل ايه طب اقولك اكتفي باللي انت بتقوله رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي تقولها ثلاث مرات بين اللي في الجلسة ما بين السجدتين تكفيك بس احنا بنقول ايه بنقول لو انت معاك لو معك زخيرة بقى من هدي النبي عليه الصلاة والسلام هتقول دي مرة وتقول دي مرة وتنوع وكله بأجره احنا عايزينك تكسب حسنات كتيرة عايزينك تصلي زي ما كان النبي عليه الصلاة والسلام بيصلي لان كل ما كانت صلاتك قريبة جدا من صلاة النبي وشبيهة بصلاة النبي كل ما كانت صحيحة ومقبولة إن شاء الله عز وجل وإذا قبلها الله عز وجل منك نفعك بها يوم القيامة وأثابك عليها الأجر العظيم إن شاء الله عز وجل ثم بعد ذلك كان يكبر النبي عليه الصلاة والسلام بعد السجد بعد الجلسة بين السجدتين يكبر ويسجد للسجدة التانية يسجد للسجدة التانية زي السجدة الأولى بالضبط نفس اللي قالوا في السجدة الأولانية ممكن يقوله في السجدة التانية يجي يقول سبحان ربي الأعلى ثلاث مرات لان دول اول حاجة لازم يقولها قبل ما يدعو بأي حاجة لازم يقول الاول سبحان ربي الأعلى يقولها اقل حاجة ثلاث مرات يقول لها قال لها حاجة ثلاث مرة بعد كده يقول لها الخمسة يقول لها سبعة زي ما يقول تمام بس أهم شيء أول ما يسجد يبدأ بالتسبيح سبحان ربي الأعلى سبحان ربي. كذلك برضو في الركوع أول ما يركع يبدأ بالإيه بالتسبيح سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم فأول حاجة وهو راكع ما نشغلش بقى بالدعاء وينسى التسبيح لا الاول نقوله له بالواجب الواجب لان سبحان ربنا العظيم دي واجب وهناخدها في الواجبات ان شاء الله فاول حاجة يروح اي سبحان ربنا العظيم سبحان ربنا العظيم سبحان ربنا العظيم وبعدين سبحان ذي العزه والجبروت مثلا او رب في سبحانك ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي اي بقى دعاء من ادعيه يقوله بعد كده تدعي لنفسك الاول الجميل ان تاتي بالادعيه النبي صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك تدعو بما من خيرات الدنيا والاخره لا باس طيب إنما إحنا على كل حال نحن في صدد صفة صلاة النبي عليه السلام كم بيعمل إيه النبي عليه السلام كم بيقول إيه النبي عليه السلام هو ده الكلام بتاعنا ثم يرفع بعد ذلك رأسه مكبرا من الإيه كده بقى تنتهت الركع, الركع الأولى آه. ثم يرفع رأسه مكبرا وهو بيرفع يقول الله أكبر آه. ثم يستوي قاعدا على رجله اليسرى معتدلا دي بقى بسموها جلسة الإيه بيسموها جلسة الاستراحة بتبقى ما بين الركعة الاولى والتانية وما بين الركعة التانية والتالتة اذا كانت الصلاة ربعية اسمها جلسة الاستراحة طيب ثم يستوي قاعنا على رجله اليسرى معتدلا حتى يرجع كل عظم او كل عظم الى موضعه الاعداء دي لما يجي عودها يفرد نفسه كده بحيث ان كل كل فقار كل عظمى في ظهره ترجع مكانها ثم بعد ذلك ينهض معتمدا على أه أه أه أه على الأرض معتمدا على الأرض يسند يعني على الأرض بقبضتين يديه اللي هي بسموها العجن وهنا أخذها في مكانها إن شاء الله يعجن كده ويقوم يبقى قابد رجل إيدين الاثنين أفلهم وساند عليهم كده بقبضتي يديه يقوم هكذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم يقوم معتمدا على الأرض إلى الركعة الثانية يقوم للركعة الثانية ويصنع في الركعة الثانية مثل ما صنع في الركعة الأولى. الثانية زي التالتة بالضبط. طيب. إلا أنه كان صلى الله عليه وسلم يجعل الركعة الثانية أقصر من الركعة الأولى. يبقى إيه يخلي باله إني هدي النبي عليه السلام إن الركعة الأولى بتبقى أطول وركعة الثانية بتبقى صغيرة شوي. طيب. ثم كان صلى الله عليه وسلم بعد ما يخلص ركعة الثانية يجلس للتشهد اللي إحنا نسموه تشهد الإيه الأوسط. التشهد الأوسط. طيب بعد إيه الفراغ من الركعة الإيه من الركعة التانية بيجلس التشاهد الأوسط فإذا كانت الصلاة مثلا ركعتين جلسة مفترشا اللي هي جلسة الافتراش ممكن هتبقى إيه مثلا بيصلي سنة ركعتين هيقعد جلسة الافتراش طب لو كان مثلا بي بيصلي مغرب أو بيصلي عشاء أو بيصلي دهر أو عصر كل الدول أكتر من ركعتين يبقى هيقعد إيه جلسة التورك اللي احنا هنقولها بعد كده في آخر الإيه في آخر صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كما كان يجلس بين السجدتين اللاهي اللي هي الجلسة اللي ايه اللي بيعودها زي ما بيعود بين, بين الاعداب بين بين السجدتين وكذلك يجلس في التشاهد الاول من السلاسية والربعية سواء كانت مثلا السلاسية زي المغرب يبقى التشاهد الاول هيجلس برضه جلسة الافتراش وسواء كانت السلاة learned زي الظهر والعصر والعشة هيقعد برضه في التشاهد الم يجلس ايه جلسة الافتراش وكان إذا قعد صلى الله عليه وسلم في التشهد وضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى يحط كف إيده على فخذه اليمين ويحط كفه اليسرى على فخذه اليسرى صلى الله عليه وسلم طبعا لما أنا لما بشرح أنا كلام ده في الجامع الأمر قد يحتاج إلى شيء من التمثيل فأنا باعد قدام الناس وأوريهم الجلسة بتكون إزاي إنما طبعا هذا الأمر لا يتسنى أن نفعله خاصة نحن بنعتمد على الصوت فيعني كل واحد يتهيأ الكلام وإحنا بنقوله كان صلى الله عليه وسلم يضع كف كفه اليمنى على فخذيه اليمنى وكان يضع كفه اليسرى على فخذيه اليسرى وكان صلى الله عليه وسلم يبسط اليسرى يبسط يعني يمدي إيده إيه اليسرى كده ويقبض الايه ويقبض الـ اليمنى اليمنى تبقى لازقها كده في ايه في جنبي يبقى لازق ايديه اليمنى في جنبه وايديه اليسرى بيبقى ايه بيبقى فارتها الكف الكف اليمنى بيبقى قابضها والكف اليسرى بيبقى ايه بيبقى باسطها يشير بالسبابه في ايده اليمنى سبابه اللي هو احنا عندنا الابهام اللي هو الصبع الكبير الغليز ده وعندنا اللي جنبه اسمه السبابة واللي فياب اسمه الوسطى واللي فياب اسمه الـ الـ الـ البنصر والخنصر يبقى الخنصر والبنصر والوسطى والسبابة والابهام فالسبابة دي اللي احنا بنتشاهد بيها واللي احنا ساعات بنبسم بيها زي الانتخابات كده طب طيب بنروح ايه فردين بقى يه كان يقبض النبي عليه الصلاة والسلام التلات اصابع الصغير والجيمبي والوسطى يضمهم كده ويحط عليهم الإبهام ويبقى فارد إصبعه الإيه السبابة زي التشاهد كده ويعد يهزهم هز الصح بقى زي ما قال شيخنا الألباني رحمة الله عليه وزي ما بينصر هذا القول الشيخ أبو إسحاق إن إيه انه يهز السوبع مش ايه مش يرفعوا وينزله ورفعوا وينزله كده لا قال هذا التحريك التحريك هو انه يهز السوبع كده إنما اللي, اللي بيفعله بالجامد كده فوق تحت كده يقول هذا رفع وخفض هذا رفع وخفض إنما التحريك إنه هو يهزه كده إيه هز بسيط كده هذا هذه الهزة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هي أشد على الشيطان من الحديدة كإنها الهزة البسيطة دي بتاعة الإصبع السبابة وإنت بتقرأ التشهد كإنها يعني أشد من ضربة الحديدة على رأس الشيطان نعوذ بالله منهم فكان النبي صلى الله عليه وسلم يبسط اليد اليسرى ويقبض اليمنى ويشير بالسبابة ويرمي ببصره اليها وكانت عينه على السبابة وهو بيحركها يعني عينه يبقى يلقيها على اصبعه السبابة وهو يحركها وكان اذا رفع اصبعه يحركها ويدعو بها يعني بيحرك كده صبعه وهو بيقرأ الاتشهود وكان النبي زي ما قلت كان يقول له هي أشد على الشيطان من الحديد يعني تحريك أصابع ال السبابة ثم كان صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين التحية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 ثم كان يقرأ صلى الله عليه وسلم في كل ركعتين التحيه وكان يصلي على نفسه في التشهد الأول وغيره يعني السلام عليك أيها النبي النبي كان بيصلي على نفسه صلى الله عليه وسلم وشرع ذلك لأمته وشرع لنا ذلك ان احنا نقول زيه في التشهد نقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته وكان صلى الله عليه وسلم يدعو في صلاته بأدعية متنوعة في الصارة بعدما كان يقرأ التشهد يدعو بأدعية كثير جدا بقى ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم أدخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك يا عزيز غفار وكان صلى الله عليه وسلم يقول مثلا اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وانت توب علي واذا اردت بعبادك فتنة فاقبضني اليك غير مفتون اللهم اني اسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقرب الى حبك وكان صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اغفر لي ما قدمت وما اخرت وما أعلنت وما أصررت وما أصرفت وما أنت أعلم به مني أنت المقدم أنت المؤخر لا إله إلا أنت وتدعو لنفسك بخيرات الدنيا والآخرة تدعي لوالديك تدعي لزوجاتك إن كنت متزوجا ولأولادك إن كان لك أولاد وللمسلمين بصفة عامة اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات يعني حيثما يتوفر لك الوقت ادعوا لنفسك وحبائك بخيرات الدنيا والآخرة ثم كان صلى الله عليه وآله وسلم يسلم عن يمينه يعني يمين السلام عليكم ورحمة الله وعن يساره كذلك السلام عليكم ورحمة الله وكان أحيانا النبي عليه الصلاة والسلام يزيد في التسليم الأولى وبركاته يعني أحيانا كان النبي عليه الصلاة والسلام يسلم على اليمين يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعدين يلف ناحية الشمال السلام عليكم ورحمة الله يبقى اللي في بركاته ناحية اليمين فقط هذا وارد وهذا وارد كان يفعل كده أحياناً وكان يفعل كذا أحياناً ولكن أكثر فعله صلى الله عليه وسلم إنه كان يكتفي باليمين السلام عليكم ورحمة الله والشمال السلام عليكم ورحمة الله يعني إذا كان غالب فعل النبي عليه بعد بكده نكون انتهينا من صفة صلاة النبي صلى الله عليه واله وسلم بعد كده هنا نتحدث عن أركان الصلاة. إيه هي أركان الصلاة؟ هذا ما سنقف عليه إن شاء الله تعالى في اللقاء القادم إن كان في العمر بقية وأنا مرة أخرى يعني نعتذر عن التأخير. وطبعا أحيانا بنيجي نترفع على الموجة بيكون في بعض المشاكل فهو ده اللي أخرنا إنما احنا نحب دايما أن نلتقي بكم فجماعة الخير العالة فيما سمعتموه الكفاية أسأل الله تعالى لي ولكم التوفيق والسداد والرشاد والهداية جعلني الله وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه